I'm <sweak> the واصعب من الفرقة خيوط النهاية واصعب من الثنتين تفقد لك انسان انسان ايه انسان ندر وهاية انسان قربه بيهم ولسانه احسان انسان غير وكل خطلا حكاية مكسب حقيقي للشدايد ولا زمان مستودع صراري بالوصاية لو خان وقتي وقرب الناس ما خان تشوف بق حب البشر والهداية يشوف كل الناس احباب واخوان تحس انك للفضيلة مرايح يحرج كفيه روح الطعام الولي ما يذكر لربه دوم هذا كفاية يا حظه اللي مسكنا كل وجدان ذاك لربه دوم هذا كفاية يا حظا اللي مسكنا كل وجدنا. مليون حرف ورواية لم بالحشا مليون وردة وبستاة لا صار عندك نام صلو رعاية وكل بها الله واستند فيك حيلا ذاكا لرب دوم هذا كفايا يا حظه اللي مسكنا كل وجدان ذاكر الرب دوم هذا كفايه يا حظه اللي مسكنا كل وجدان قدار كلمة رواية تبين ولا قدار للعبد ما دان سافر وشوفة لا لا معاي لا لا بدون راح من دون عنوان ودعتها الله والبقى بصدقايا يا أصحابي ال. وأشعل، ودعته الله، والبجاب الصدايا، أصحابي اللي شلون بالوفا شاء.